Talab hour al ghorban me bus hardin والناس الغربة و الجنيران قولوا <تصفيق> لما <تصفيق> راني غادي كا طالب حرح للغربة مش غردي نزرب ليدي نقل حلبية وين الهربة قولوا لما راني غادي كا طالب حرح للغربة مصغر دي نزرب ليدي ما وين الهربة ربيا ما قولي لي وين في <تصفيق> وقت الشده غابو الحباب لا يتصاب <تصفيق> الحتالين بس بقلبي ونقص الاداب لا يتصاب الحتالين بس بقلبي ونقص الاداب لما راني غادي كبالي محره حل الغربة فهو سغر دي ناس الربليه مجبتان وين الهربا ايو هادي قابر راسي قاضو la 3t sahla saher rabi w ndir afni ken welli w la 3t sahla ma ليك مخلي في هيان ترد الولهامه ويله انا خليتها ونتي ديري اللازم احرسك بينها هي حبي وغلاها حبيب وكان بالروح في حبي وغلاها حبيب وكان بالروح انا نبديها نقولوا لما راني غادي قاطعه البحر عل الغربا اهوس خدينا سر كس بقلبي ونقصي العدام لا يتصاب كس بقلبي ونقصي العدام بقولوا لما راني غالي كاطا الحرة حل الغربانة مش غردي نسر بلادي مسغل سنيا وين الحربان طير القلب <تصفيق> كديخ ولبك للغربه تعال وكلم صلي يما ودعيلي بالخير وقت الغربه ماهي سهله سهر ربي وندير ابنين لكن ولي وانا عيستي حلال سهر ربي وندير ابنين لكن ولي وانا عيستي حلال لما راني غادي تعطى لمحره حل الغربه ماهو صغر دينا بلادي يا داق الحلوينه <تصفيق> الهاربه <تصفيق> Fui heia ensarro de l'onha O'ila anà, xaltit-ha, ungeit D'irell, l'àdèm, aixer-seg ben-ha Hiia, xabi, a l'agli, a m'habit L'u can, barru, xanana, a n'habit-ha Hiia, xabi, a l'agli, a m'habit L'u can, barru, xanana, a n'habit-ha Ma ra'a, qu'l'u l'emma ra'a,